De rachmat u nukh sad marhaba. De sad marhaba. با عزة نوخ كلي مياشتي صد مرحبا درحمة نوخ كلي مياشتي صد مرحبا با عزة نوخ كلي مياشتي صد مرحبا الله درك لي دي Kanta Allah ter karey daye sanata Rasool shabdi barakata Da anwarun khuliamti sad marhaba دا امرو نوخ كلي ماشتي, ماشتي صد مرحبا دا رحمه نوخ كلي ماشتي صد مرحبا دا رحمه نوخ كلي ماشتي صد نوخ صد صد مرحبا الله واركري فازلاتي ومؤمنانو تنيعماتي الله واركري فازلاتي ومؤمنانو تنيعماتي هم دنفلو نوخكو كل ياشتي صد مرحبا حمد النفل نوخ كل ماشتي صد مرحبا صد مرحبا ده نوخ كل ماشتي صد مرحبا ف نوخ كل ماشتي صد مرحبا صد مرحبا لنا هم مننا رحماتي همو النعمات ما وفراتي تذكروا نخ كل ما مرحبا تلدز كرونوخ كلي مشتي صد نوخ كلي مشتي صد نوخ صد مرحبا, صد مرحبا. فا عزة كل كولي ماشتي صد مرحبا, صد مرحبا. ما ينبرد ديست قدر مانا درامزان مشت ما مانا ما يربر ديست قدر مانا درامزان مشت ما مانا Barakatunukh kulli maashti sad marhaba Barakatunukh Sadamarhaba, maashti sad marhaba sad marhaba sad marhaba sad marhaba بعزته نوخ كل ياشتي صد مرحبا دا رحمة تنوخ صد مرحبا نوخ كل صد نوخ صد مرحبا بعزه نوخ كل ياشتي صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا, صد مرحبا